إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد النفى الأرض مرتين لا تفسد النفى الأرض مرتين ولا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليوجھكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبر ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ملمومًا مدحورًا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أنثا إنكم لتقولون قولًا عظيمًا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 إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وَبَرْكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلَّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا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 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُّبِيْنَا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ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 قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبْ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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا فمود الناقة مبصرة فظلموا بها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 أَفَمَن انْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمَّنْ مِنكُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا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 قل إن جت معة الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاءً أكتوين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كثروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لا مبعوثون خلقا جديدة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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا